لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر والله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر لا إله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 الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا